بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه أسمعين أما بعد فقد تقدم أن هذه المسألة تعتبر المسائل القضاء ولما كانت الشبعة تفتقل إلى معرفة الثمن الذي باع به الشريك للأجنبين لشيث يتمثم الشفيء من مطالبة من المطالبة من, من المصيب بذلك الثمن لما كانت الشبعة تتقل إلى معرفة ذلك الثمن فإنه إذا اتفق المشتري الذي دخل على الشفيء مع الشفيء على الثمن فلا إشكال كأن يقول اشتريت هذا المصيب بمئة فقد فصدقه فحينئذ تلزمه ولا إشكال لكن الإشكال لو خالت لو اختلف الشفيد مع المشتري فقال المشتري اشتريت هذا المصيد بمئة ألف وبطبيعة الحال لا بد وأن يبدأ الشفيد ثمنا أقل ويقول بل اشتريتها بل اشتريت المصيد بثمانين أو بسبعين ألف لأنه يدعي أنه قد طالب ما, قد طالب ما هو أكثر فحينئذ يقع الخلاف بين المشتري وبين الشفيع فهل مصدق المشتري أو مصدق الشفيع الشفيع يدعي أن الثمن أقل والمشتري يدعي ثمنا أكثر فهل نقول إن السبعين أمن أو الثمانين أمن التي يدعيها الشفيق متفق عليه بين الطرفين والخلاف في المعزاة وهو الثلاثين ألف أو العشرين ألف إذا قال بثناني فهل نصدق الشفيق أو نصدق المشتري هذه هي المسألة إن وجدت بينات شهود يشهدون أنه تم مبيع بمائة ألف ألم الشفيق بدفع مائة ألف وإن وجدت بينات تشهد بأنه البيع وقع بثمانين ألف ألزمنا المشري أن يأخذ الثمانين وتتمنى الشفاة إذن إذا وددت بينا ودد شهود يشهدون بأحد الثمانين حكمنا بها طيب لو وددت بينا تشهد بالأمرين بينات تشهد للشبيع وبينات تشهد للشريش بينات تقول البيع بثمانين ألف وشهود يشهدون ويقولون البيع منها في ألف. فهم مختلف هذه بين أو هذه البينه زعم ان ما يرى ان هذه نفسها عند اختلاف البينتين يرى أن الاصل تفصيل حول المشتري فيغلب ويرجح البينه التي مع المشتري وبناء على ذلك ان وجدت بينه لا تعارض فيها مع نفسها لا تعارض غيرها مما هو مثلها فإنه حينئذ نحكم بالبينة سواء شهدت للشفير أو شهدت للشريف للشفير أو للمشتري أنماء ذا لم يفيد ببينة وقال المشتري اشتريت بمأدع وقال الشفير ذا اشتريت بثمانين فحينئذ يقول ذا بالعلماء مصدق المشتري والقول قوله وهذا هو الذي ادرج عليه المصنف رحمه الله وعبد أصحاب هذا القول قولهم لأن المشتري أدرى بمشترى بها فعلمه أقوى وعلمه أوثم والأصل أن القول للمشتري والباعث منهما النباني أقدى صفقة في أثمنا عن القول فالقول قوله فإذا قام الشفيق قولا زائع عن هذا القول الذي قاله المشتري يطالبه بالبين لأنه خارج عن الأصل وكل من خرج عن الأصل فهو مدعين وكل من واثق الأصل فإنه مدعا عليه القلد قوله مع اليمين جمال على ذلك نقول للمشتري احلف بالله إذا نصدقه الشبيء احلف بالله أنك الشريكة هذا المصيدة لمئة ألف فإن حلف كفتت له المئة ألف إذا قال لا أحلف ونكل عن اليمين رددنا اليمين على الشفيع كما هو معروف في منهد القضاء والذعب المدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة إلى أن قال فإن أبأ فلطالب تضي بها بلا ينين أو بها وذب تضي فإن نكل عن اليمين تطالب الشفيع لحلفها كما يفكم له بالثمانين هذا هذا بالنسبة للخلاف بين الشفيء وبين الشفيء بعد الأحيان يقع الخلاف في صفة البيت يتفقان على المائة ألف. ويقول اشتريتها بمائة ألف قال الشفيء نعم اشتريتها ب ألف ولكنها معجلة وليست معجلة ليست في نقل فحينئذ يتفقان على القدق ويختلفان في صفة العقد هل هو معجل أو معجل؟ الشبيع يقول مؤدل والمشتري يقول معدل لأن من مطلحة المشتري أن تكون مئة ألف مقدم ومن مطلحة الشبيع أن تكون مقفصة أو مؤمدل إذا اختلفت مصف تكون بعض العلماء طبعا يقول أن الأصل النقر والتعديل لكن الحقيقة المشتري أدرى بمشهر به ونصدقه والقول قوله حتى يقينا المدعي وهو الشفير دليلا على صدق ما قاله ودعاه من قدر الصفقة له الثنب قدر الثنب أو صدث العظم يبقى السؤال لو أن الباعث طبعا هي تقع الشفا يبيه شريكي مصيبا فيشتريه المشريك الذي هو زيت فرضنا. زيت إذا اشترى من الشريكي فان الشريك بائع فاذا جاءنا اشفى من زيت واخذ المصيبه الذي الشراء يقول بعض العلماء هل من طالب البائع بالشهاده واختلفت مساله الماضي واختلفت الشبيع لها المشتري فقال المشتري اشتريت ب100000 قال الشبيع من اشترى ب80000 فقال المشتري اسالوا البائع لكن البائع فرجعنا الى البائع قال ب100000 فهل شهادة البائع تقوم مقاما ضينا أو تعتبر مردشا لقول المشهري طبعا في أكثر الأحيان أو أغلب الأحيان ما يشهد البائع مع المشهري إذا كان المشهري صادقا لكن من أهل العلم رحمه الله منطار البائع لا نقبل شهادة في هذه المشهري والثبت في هذا أن البائع إذا شهد بالثمن شهد لحظ نفسه ويشهد لنفسه لأن الثمن هذا مستحق له هو وفيقينا إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء أن الشهادة يشترك في قبولها أن لا يدق الشاهد لنفسه نفعا ولا يدق عنها ضررا بشهادة يعني يشترك في قبولنا للشهادة أن لا ينتفع الشاهد بشهادته في جلد خير أو دفع شهادة فإذا كان الشاهد ينذلي ويترتب على شهادة فصوله نفع له أو دفع ضرر عنه فإنه لا تقل شهادة والدليل على ذلك حديث الحافظ المثبي أو ضير واحد من أهم علم أحمد الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجود شهادة خصن ولا ظنيم والظنيم هو المتهم قال تعالى والله هو عليم بذات الصدور النبي المتهم عليه الصلاه والسلام فالضالين هو المتهم قالوا ومن الشهنه أن يدعى نفسه نفسه مثل شريك ادعى احد هنا ان فلانا اشترى من الشركه ب100000 فقال الاخر انه اشترى ب فجاء الشريك الثاني دم يشهد الشريك الثاني له نصيب في الشركه فمعناه انه اذا بنفس الشهاده فحين أريد أن تكون شهادة شهادت تهمة فلا تقبل هذه الشهادة ويعتبر وجود التهمة وأظن نوضبا لرب شهادته هنا البائع إذا شهيت أنه بائع بمئة ألف وهو الثمن الأكثر لأن الخلاف الآن عندنا إذا قال الشريح اشتريت بثمانين ألف فقال المشري اشتريت بمئة ألف فمعان هناك عشرين اختلف فيها فالباعع من المسلحة ينقل بحثين أداما لأنه يثبت له عشرين ألف على 8 ألف المتهض عليها بالخصومة ولذلك قال بعض العلماء لا نقدر شا... شهادة البائع من هذا البشر فقال بعض راه العلم إذا شهد البائع لأحد الطرفين صدقنا شهادة وعملنا بها لأن التهمة تعتبر معثرة بشرف أن تكون قوية والتهمة هنا ضعيفاً ما لم أخطت إذا كان قد تم العقد وأعطاه حصل بينهما قبر السمن فاحين إذا لا يجب بأسعين فأسا يجب لأنه بعد قبله المعزل كان كل شيء هو الشريف فاحين إذا قال التهمة مثل هذا ضعيفاً والتهمة تعتبر قوية إذا كانت مؤثرة وهذا أمر حرّره أبو البركات بن جميل رحمه الله في نكت عن الحضر رضينا رحمه الله أن التهمة لا تكون مؤثرة إلا إذا كانت طويلة أما إذا كانت ضعيفة إنها غير مؤثرة بلا على هذا القول نسأل البائل ممكن أن نسأل البائل ممكن أن يتشهد أحدا من الخصمين بالبائل فلو قال البائل بعته بثمانين صدقنا الشديد ولو قال بعته بمئة ألف صدقنا المشتري وأوجبنا على الشديد أن يتشهد مئة ألف حافظ الحال في القذة العرض فلو قال بعت اشتريتها بني أسأل فقال مهدرة قال لا بل مهدرة وأصاب فلو قال البائع بعتها مهدرة وأصاب قدقنا الشفيق ولو قال بينا بعتها نقدا وفورا فقمنا مصدق فلنشتري ونحكم على البائع بالدفع ثورا ومعتبر قول إشأل دليلا على قدقي الدعمة طبعا إذا شهد البارح تكون هناك يمين مع الشهادة تتم بها البينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث الصحيح حديث صحيح أنه, أنه قضى بالشاهد مع اليمين والقضاء بالشاهد مع اليمين نحله الحقوق المالية وهنا نتعلق بالحقوق المالية أو ما يقول إلا الماء كما في الديات ونحنها وعلى هذا فإننا نقضل القول الذي شهد به البينة أو شهد به البائح مع بعض التهمة أو نقض القول المشهري إذا لم توجد بينا ولم يشهد البائح لأحده الخصمين كيف قال اشتريته بألقي أخذ الشفيع به ولو أدت البائع أكثر فلو قال اشتريته بألقي أخذ الشفيع أي أخذ الشفيع النطيدة بالألف أو بهذا القدر الذي قاله المشتري وهذا نبهي على الضائد أننا نصدق المشتري لأنه أعلم وأدرى من الشرابين أذن الشفيع بده ذا بنا هكذا لو اشتريت بمئة ألف نخدا قال الشفيع بل اشتريت بها مقصطا وما أجلنا نقول لا القول قوله الشفيع لأن المشتري بنذن الشفيع بقولنا ولو أثبت البائع رفع ولو أثبت البائع أكثر لو تشير إلى خلاف النذهب يعني نحكم بقول المشتري ولو شهد البائع بالجلس فأن المصنف رحمه الله رجح القول الذي يقول لا أقبل شهادة البائع طبعا هناك من يقول أقبل شهادة البائع إذا شهد بالعقل لأنه لا يجب المثال بحيث لو اختله بـ 8000 أو 100000 وقال ثمانين ألف أقرى قوله لأنه لا مصرحة له في الزيابة والمحل المخصوصا فيه هو العشرين لا يثبت له لأنه خلاف العشرين الزائف والحقيقة إذا تأمنت كل ما يفجر زينا قاله وزين الحذير يقوم شهادة بائع من خيث أصول قوما قويه جداً يعني شهد صلة قرناه ويكتفف عن أصل الذي قلناه أنه إذا ضعفت التهمة واجب قبول الشهادة لأن الله أوجب علينا أن كل عدل معروف في مرضية القولي أن كل عدل معروف بالأمانة ورضي قوله أنه يجب قبول شهادة فإذا كان البائح عدلا من مقبول الشهادة وشاهد أقصر قبول شهادة فإذا جاء يشهد بالثمن الأقل ما ينصل على نفسينها لكن لو شهد بنئذ بدل شهد بنئ فمعنى ذلك من القاضي سيقضي أن البيع قد تم ب 100000 فلو حصل خلاف بين هذا البائع الذي شهد وبين من اشتراه مستقبلا انه يجب له بدفع ال 20 الزائده واذا اجزم بدفع ال 20 الزائده دل على انه شهد عند الحاكم ان البيع قد تم ب 100000 فمعنى ذلك انه سيأخذ ال 20 ومن هنا حقيقة يقوى والمنقى بالتفصيل ونصنع هنا نشيل إلى مدى من يقول بالتفصيل يقول أقدر شهادة البائع بشكل ألا تتضمن النظر ذلك بالبياد فقال ولو جئ أكثر م. وإن أقر البائع بالبيت وأنكر المشتري وجبه وإن أقر البائع بالبيت وأنكر المشتري وجبه هذا خلاف آخر نوع كان من الخلاف النشري من مصلحته أن يقول أخذت المصيب بدون بيت كما ذكرنا لأنه إذا قال أخذته هبة فإنه أو أخذته مهر الهبلة مثلا فإنه في هذه الحالة لا تثبت الشرحة فهو سيدعي أنه انتقل إليه المصيب بدون عواف وليس هناك بيت جاء الباعي وقال بنت أذن وشهد الباعي أنه قد باء الباعي جاء شهد وقال أنه قد باء يقبل قوله فماذا فرم الصنح رحمه الله ويعمل به ويثبت للشريحة حق الشفعة للشريحة الثاني بناء عن إفاهدة الباعي لكن هذا مشكلة لماذا لا نقبل قول الباعي في القدر ونقبل هنا في إذات البيت لو قال قائد إن البائع ما يثبت لنفسه نفعا يقول أيضا هنا يثبت لنفسه نفعا لأن المشهر يقول أخطه غيبتا وذا يقول بل بعته فليه يثبت أشياء بل يثبت ليه أعرف كلها لنفسه الشهادة هنا تثبت نفعا كما تثبت هناك المشهر ولذلك يعني اختلفت مخالف بعض العلمة في هذا وهم الأنسى بما قالوا قالوا لأنه في الصورة الأولى يوافق المشهري على أنه الشرع فالتهمة قوية لكن في الصورة الثانية نقضى كل البائع لأن المشهري لا يوافق على أنه الشرع فحين إذن سيكون خصم للبائع سواء شهادته أو لم تكن شهادة البائع وهذا وزه الحرق بين المسلمين وعلى هذا فإن البائع إذا قام بائع حكمنا بفدود الشهاد وإذا ابدأ المشتري أنه أخذ النصيب هدة وعطية أو مهرا يقول بأن المهر لازم في الشبعة وورفق الباعث إلى إشكال وإن خالحه حكم بقول الباعث مختاره المصنف رحيم الله لأنه هنا لحالة يثبت البيت والمعاوة ويثبت الأصل الأصل في انتقاله هل الأصل يعني السؤال الآن لماذا نقضر قول الباعث أنه باعث والمشتري يقول اخذته جبته لماذا ندع قول البائع هو الاصل وندع قول المشتري خارجا عن الاصل ما اننا نعتبر قول المشتري بالاصل هو, هو الاصل قالوا لانه اذا قال البائع بعت وقال المشتري اخذته جبته من هو الاصل هل الاصل ان الانسان ياخذ اموال الناس بعوض ولا بدون عوض اقول الاصل اصلها بالعوض فإذا قول البائد إنه بائد متفق مع الأصل وكل من وافق الأصل فقوله قوله يكون القول بخلافه قول دعوة يطالب صاحبها يطالب صاحبه بسبافه بالدليل والبين وعبدة الشفيع على المشتري وعبدة المشتري على البائد قال رحمه الله وعبدة الشفيع على المشتري فالعبدة أصلا من العهد وإذا تعهد الإنسان فمعناه أنه قد أخذ على نفسه النساء بفعل الشيء أو ترسل والعهد من أعظم الأشياء وأصعب الأشياء فالمسلم إلى كله تعهد بشيء فلعنى أن الله سيصله بين يديه عن هذا الشيء ولو كان من أشكرا الأشياء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وبالأخص إذا كان عهدا لله ولذلك يقول العلماء رحمه الله ما عاهد أحد ربه فنسف عهده إلا كله بالنفاق إلا أن نرحمه الله رحمه ولذلك قال تعالى من هم من عاهد الله فما آتانا من فضله من فضقا ولنكونن من الشاكل فنمنا آتانهم من فضله بخذ به وتولوا وهم مهددون فأعقبهم نفاقا إلى يوم ينقرون بما أخلق الله من أعراضيه وما كان كبير فهذا يدر على حضن الأهد إذا قلت عهد الله أن تبعى العهد أن تترك فإياك أن تقبل هذا الأهد إلا أن تضطر إليه إلا أن يتوب لإنسان من قلبي فيتوب في الله عز وجل عليه فإن الله عز وجل قتاب عن الشرك الذي هو أعظم من الشاهد. لكن الشاهد أن العهد أمره عظيم فالأهد أصله من يشارك. لكن العهد هنا المرض بها ضمان السلعة. وهذه في الحقيقة كانت في القديم تباع دارها أشياء التي لا يمكن للمشهري أن يعرف حقيقتها إلا بعد نغور زمن وموته فنظل كان ربما يشري الدواب من الإزل والبقر والغنم لكن ما يستطيع أن يكشف حقيقتها إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة وقد يشريها على أنها حلوب فيها حليث ما يتبين ما يمكن عند شرائها ربما تكون محفلة مصرار كما يتقدم معنا في البيت فإذا بقيت ثلاثة أيام انكشف أمبها هل هي حلوك أريثة في حلوبة. كذلك يشري الفرص لأنه جيد وأنه سبا وأنه طيب فإذا أخذهم وركضوا المرة, المرة الثانية لن كنت تجدها إلى بعد مدة وهكذا الرقيق ربما كان به مرض ربما كان جنونا جنونا متقبعا سيوبيع حال الإخاء ولكن بعد شهور أو بعض فترة يتبين أن به هذا الضرر فهذا شيء يسمونه العهدة ورد فيه قضاء عن أمام الصحابة عنهم المخطار وذنبعهم وغيرهم من أمام الصحابة من قضوا بالعهدة في الألقاء وعن في السلف رحمه الله في الإمام نالك وإمام الشاغي عنه قضاء بالعهدة والضمان في الدوار ونخلها في زماننا يوجد هذا الشيء لا يزال موجود عندنا الآن بما يسمى الضمان يكون في السيارات تضمن الشريف السيارة لمسافة محدودة أو لمدة محدودة ممكن للمشتري أن يختلف هذا الشيء بالاشتراف في الأجهزة الكهربائية منخلها الضمان هو الذي يسميه ظلماء العهداء فكان موجود عندما كان العالم لا يعرف إلا في أصر الحديث التقدم عرفه السلف رحمه الله والأمين وهذا خموم الشريعة الإسلامية التي عرفت حقوق الله من قديم الزمن يعني وجدت هذه الحقوق أعثر بها الشعبان تفتح الناس وعرفوا كيف فيه يعيشون في هذه الحياة لكن الشريعة لما كانت تنزيما من حكيم الخميد كانت هذا كان ضمان حقوق وضمان حق المشتري معروفا حتى عند أعلمة السلف بسم الله العالمين وإذا أبن الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاءة مصدى الله فقال لا تصدق الإبن ولا الغنب لا تصدق الإبن ولا الغنب فمن افتاعها فمن افتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أنفكها ومن تخيطها ردها وصاع المنتم في نواية حدثها ثلاثة يعني سترة عنده ثلاثة أيام يكتشف هل يحريك هل يستحريك هذا يمكن أن يكون إلا بالضمان لكن ضمان من الشريعة فالشريعة عندها عهدة تكون يعني ضمان من البارع للسمعة على صورة إنما أن يضمن ضمان منزما لا خيار له فيه ولا يتأكد من مدد ولا, ولا قدر له من حيث الضمان. وهذا النوع من العهدة والضمان هو ضمان العيوب فأي عين في السنعة ولو اكتشف زعر سنوات يوجد ضمان. ولو كتب البائع على نئة حسوره ولو مل جميع وثائق البيع أنه بريء من العيد لا يغني ذلك الشيء لو قال جضاء لا ترد ولا تستبدل بالشروط كل شرط ليس في احتفال الله فهو باطل وإن كان من الشرط لأن الشريعة لا تجيب شروطا تسقط حقوق الناس ولا تجيب شروطا على ظن الناس وأكل أموانهم الباطل فهذا أمر مفروق منه فإذا ثبت هذا يأتي النوع الثاني من العهدى الذي يكون مثلا تكتشف في حقيقة الصرع لو أن الشريك ذات باع نصيده من العماوة أو باع نصيده من النظرة أو باع نصيده من الأرض ثم تبين وجود هيب في هذا النصيد من الذي اكتشف العيد اكتشفه ثمنه بعد اخذه الشريك أو المشتري بعد شراءه من الشريك في هذه الحاله إذا وجد العيب في المحل الذي وقع عند الشفعه يكون رد الشريك على المشتري ورد المشتري على الشريك الاصلي الذي هذا هو المراد فقد قلنا الله ورهب الشفيع على المشتري يعني نطالب المشتري بضمان حقه فيما وجد من عيوب في المبيع من الاضرار وكذلك يريد ان يطالب المشتري زائعا بضمان حقه فياخذ هذا حقه من البائع والمشتري ياخذ حقه من البائع بضمان العيوب الموجوده في المصيد المباع فتابقنا الله ربيل الشيخ وبرق الله فيه فنساعد يقول ربيل الشيخ قوله مصنع رحمه الله وإن تصغف بالشريح بوقته أو جلبه أنا يكون ذلك اكرارا حيث ذكر ذلك رحمه الله من قوله في تعريف الشبعة ويستحقق مزاعي شخص شريحه ممن انتقلت إليه بعض المالي بسم الله الحمد لله والسلام على خير الخير لله وعلى آله وصحبه ومن ونه بعد فبناء طروع على الأصول وذكر المسائل المفصلة, المفصلة التي تشمل هذه القصيد بعد ذكر التعريف من مجملات ليست بثقاء يعني إذا ذكر المصنف رحمه الله تعريفا وطبق التعريف بالمسائل التي تخص من هذا التعريف لا يكون متقاما لأنه محتاج إليه فرأى أنه قال الاستحقاظ الشريكي في ذاعة أسفته مما انتقرت إليه بعوثته إذا ما في ذاعة على عن الشبعة كلها وليكون تكفار فهذا كل تصير وبنان ولذلك أن دماغ الفروع على الأصول مفتاد إليه دماغ الفروع على الأصول مفتاد إليه فالتعريف أصل والمتاح الفروع النجلية لهم ان هذا الامر الذي تعرف به حقا تعرف به حقا حقا تعرف بحقائق التاريخ ويتمكن طالب العلم من ضبط اكثر وانبهنا على مثاله الشريعه والهواء وهذا التكرار له مغازي بعين الشده يعني مساله التكرار حتى من دعره القديم يقول ان المحاضرات مكرره والكلام المكرر القران مليء بالتكرار التكرار من اقوى الأسالين في الأقناء وتضلوط الحق في مسلية المخاطط إلى درجة تصبح هذه الحقائق من المسلمات الذي لا تدفل فيها الشيء بكرر الإنسان أنت في صنافق تكذر أركام الدين قائمة تكرر المؤذن في كل خمس مرات هو يأتي بأنام في الأفل المخصوص ثم تأتي وتكذب وتقوم من جنة من العالم وعلى أخذ وأعلى شيء حيث يصد إلى درجة الإنسان أنه لا يمكن أبداً أن يقبل أي جدال أن يقاش في هذا الشيء المكرر وقصف الأنبياء تكرر في القرآن حتى تصل إلى حد القناعة والكسليم ولذلك لما كانت الإنما الإسلامية ممنوعاً من القول الأفكار عليها ودائماً تكرر لها البدائلات والموروثات التي تقلون لها كانت في الشصل الحصيم وشد لكين من الله سبحانه وماذا أفضح من حتى أن الشخص يجب يعني نكون واقعا أنه يجب عنوان مصادرة عن الصبر يفيس هنا شيء مقبل يفيس هنا شيء لكن لو أنني أذهب وأحضر من هذا وأسلم هذه المرة والمر الثاني والثالثة يسلح الصبر عندي عقيدا لا أخبر النقاش ومبدأ لا يمكن أن تفيد الانتشار هذه الأمور مجأة مقرار التكرار قد أن والتكرار في مجالك من دائما لأنك إذا أحذبت شيئا أنفت وتبذلت بتكراره فإذا كان هذا من شرق الله ومن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تمله ألوه ولا تسأمره نفس فإن الإنسان يفرح ويشد بل يقرأ هذا الشيء ويعاب نظرا وكبرا فالفلا ما رحمه الله لا والاستقرار المجول هذه فالكلام المجول فيها لتعلم أنه لا يضع المثن الفقهي إلا عالم مشهود الله بالعلم ولذلك خذ الطبقات لهذا مثل في مدهب الإنمام أحمد رحمة الله عليها رحمة الله, الله, الله ورحمة الله ورحمة الله لو جئت تأذى أصحاب الإنمام أحمد الأئمة والعلماء الذين بلغوا درجة الاشتهاد في مدهب الإنمام أحمد كتب قبل أن يحقون في كل القرن وظنان في القرن الواحد لو سأخذ أئمة في القرن الثالث أو الخامس أو الرابح أو الثالث الهجري الذين بلغوا قرصة الاجتهاب قد تجد بعضهم وقد لا تجد بعضهم يعني الذين لم يحصلوا ولم ينفرعش فإذا كان الأمر بهذه المخابة في ما مالا مئا من الثمان تمر إلا وفيها في هابلته ويبقى المثل عشرة فيوز او ندهى 11 قرمه وهو يدرس ويقرأ ونأتي من شاء الله قرم خامس عشر لنقوم هذا تكرار شونا سأكون بعيداً يا إخواني منظر المعرف من ذلك أنا لا أتعكم بسائل. أنا أتعكم بأشياء أصلحة كارث معروفة لما كان الإنسان يعرف قدرة غيره وأضبع الأمور من الآثات من الطالب العلم تعوّل قلاب الإن الآن انا مسألة النقد ولذلك دائما نثبت التكرار تضاب بالغضب لأن الشيء المكرر لا يصبح الإنسان فيه قيلاً ولا يتراجع لكن إذا كان الشيء فيه, فيه مدخل للنقد تصلح المسلمات والدهيئات للشكل ولذلك تجد الآن يعود الطالب في بعض أنشطة التي تكون ثقافية أو نحنها يعود الطالب على طراء الكتب ونقدها نقول لماذا حتى تكون له شخصية شخصية جاهلة متهورة يعني يجهل فترة الثلاثة ويتحور يتخطئت البنماء جاءني طالب مرة يقول اعطي كتاب زاد المهاد من مع اربعة اشخاص لدراسيهم ونقلبهم كلها فنويلة يعني ما بدل بخاني خارس من الواحد بذلي يعني من الان امامة ومسؤولية التكرار والعيوب الموجودة في كتب البنماء أحتاج إلى فنحيل، أحتاج إلى مراجعة أحتاج إلى صبر واخذار عائد قولاً سليماً وصحيحاً وآفته من الشهر السقيم ينبغي أن تعلم أن هذا العلم عرض على دواوين علم على أئنا وعلماء وجهابنا إن كان بالوراء والصلاح الله وأعلم كلام تكين الله بيكون أبقى لما أمنا وإن كان زماننا الذي ملئ بالعلم والصلاح والخير أبلغ في رب العلم إن زمان ملئ بالفتح فإن يذهب عن إنسان رشقه يعني الآن رشقه وهو يرى هذه الحقاء التي تهيئ قبول هذا الحق ورد طلبه اليوم ينبغي علينا أن نتعلم من مضبط ما قاله البناء كل شيء تفهم ماذا يقاس المجوع أسر خلص على سن نخل الآن تعلم كما يقول علماء أقول طالب إن تعلم ثم تكلم أولا يتعلم مو يتكلم ثم يتعلم أولا يتعلم نتعلم ماهي هذه الدبارات من هذه المتوب والكلمات التي تختيرها والله إن بعض الكلمات تختار بعناية وتجمع أكثر من ثلاث احتمالات لأن المذهب يحتمل أكثر من احتمال ما يأتم ذكرى غير محتمل يأتم ذكرى محتمل حتى يجمع بصورة أو خلاف المجدد فأقول إنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرح في مغدر لا, لا, لا ليسا عن هذا أن نقبل الضفل السنين إنما معنى هذا أن نتكلم بهم والخطوات المطلوبة كمالاً أولاً سهم طالبهم لكلام الولماء والعناية للإبارات والجمع والأمر الثاني معرفة معامي هذه الكلمات اعتمدهم الكلام ورد الثاني الولماء لا يلدي شيء أولاً ثم يعرف ما معنى هذه الجنة ولماذا قال المصنف كذا ولم نقول كذا كما منظوك الشروف والخواشي والتخبيرات التي ألفها أهلا النقطة الثالثة الدليل على هذه المصنف التي تضمنتها جنة بعد ما تفعل وتعرف الدليل تبقى على هذا الحق الذي له دليل من كتاب الرسول عليه السلام حتى تجده دليل الأقوى أو حجة محكمة ناتخة للنبي تعتقدته أولا فتحيد عنه لأنك تعلم أن الحق في غيره وهذا متى إذا انتقلت إلى ذرة الثانية وجد ذرتك الاشتهاد أنه وأنحي طلب ذنبا شوش أناس ولا تذهب لما ترى لك أن من عندما الآن أن تفهم كمام الألماء وأن تعلم أنك إذا جلست أين جزء وسنعت أحكاما ومسائل فألم أنها تنقل من ذنب الآل إلى ذنبك وأنت نصول أمام الله في وجهة هذه الخيال اتاجل ضبطها في التدريب حتى تجد دليلا مصحا لها وكما بلغت درجه الشيخ ولذلك تجي الطلاب اللي, اللي ينضغط في هذا المنهج الذي يترك عليه اهل العلم واحد يقول يترك عن التشويش ويترك عنه سوء الظن بالهمماء ويقولون انهم, إنهم بشق كلمه حق وليده للعذاب الان حوارث لا حكم الا الله كلمه حق لا يخلفون الحكم لله قال علي رضي الله عنه كلمة حق تريد بهذا الذي يأتي وقول لك بنا ما بشرته وعلى ما بشر ستكون إني ما وجدت يا بنا ما بشرته ما وجدت إن الله يقول لكن الطافقون في الأذن ما وجدت إن الله يقول هل يستوي الذين يعلمونه وذين ما يعلمونه لكن يقول إنهم بشر وننديه المرز هذا الحب أنه ينبغي هذا العلم مع والله يقول عن النبي يقول إمنا. إِنَّا أنا بشر مثلكم لكن ماذا باجه يوشى إليه ما ترك الأمر على مقام بشرية بالنبي عليه الصلاة قال إنما أنا بشر نذلكم وأكد هذا قال نذلكم لكن قال ليس يحائريك فالذي يأتي وقول من دشترين بشر بشر في بشر أن يسمى بنبيه أن يسمى من الله عند وجهه ينبغي النجمة هذا, هذا لأنه العجل الذي أمر الله به وإذا قال عام بشر نقول بشر صلى الله عليه فضل هذا وفضل أنواعه يحلم في الصدر بل هو آلات ومدينات في صدوره وبين الأون في العلم لما تأتي تقرأ كتاب عالم ينبغي يعني مما ينبغي على طالب العلم هذا روح العلم إذا كنا نقرأ دوامي الثلاث الصانح والأئمة لابد من أحد شعورين إما شعور الثقة حينما نعرف قدرهم ونعرف منا نزلهم ونعرف ما خضرهم الله به فعندها يحتح الله في كل تنساته فأقول بالمناسبة خط الفقر فيه أخضم وعطاء وفيه الخلاف وفيه نساء الخلافية وفيه ربوث وفيه من الحشاب والله إني لا أقرأ الكلام للآله وكني أنت أكثر من نقد عليك فما إن أشهر بأنه أعلم لأن الله سبحانه تعالى حضر له بهم وإذا بكلك الإشكالات هنا ما أعيد من الله ربنا يتكتب ذا ثم الثالثة إذا ثم الثالثة إذا تبدأ بها حتى تنفيش الى استسامة كالشخص الذي يخرج للشمس إنه إذا كان في غنا وداخل ذلك ما يستطع أن يتبنج على الشمس هكذا العنف لأنه قاله الظلم تان في جهن فإذا خرج فجأة للعنف وإذا كان يقول في أول حلم بصر وغروض وعثره وكثرة وخشيته لله لأنه في آخره عرض بغار فقط الله وكما من أشعر أقلينا نجي اسمع الذنوبات المشائفة نجلسهم نشرحهم ونخذ في طريقة السلوك الشرح تأتينا كذير من ينفق ذلك لكن والله ما تنظلونا بما تنظل حتى وجدنا منهم أسنى وأرفع بكذير وما أحسسنا بالعلم الذي يشنهم عندما يأتي الحامل فيه كتاب وتأتي ما قول الثقع يا شيء هذا الشعور منهم فأنت إذا كانت بالشعور إن هذا من أهل علم هذا العالم صاحب المتن من أهل العلم ومن الزكي علم ويكفيك إن الله أبقى كتابها أبقى قروماً وربحاً من الزمن يجرع نعملها لأمام من السنة والجمال بحمد الله عليه وغيره إن المثونة التي عرف أهلها بصطلاة واستقامة على لهم كتاب السنة وانتجرب للحق فإن هؤلاء ما قرأنا لهم ونحن يعني نعرف صبر الله ونخصي صبر الله ونخصي الله عليك إلا تفتحكم وبالمناسبة إذا ديسينا السلام نزل نشك منزل التقاريخ وضع الإشكام الذي تريده مكانه واحتض غير ما أطلقه يعني غير ما أطلقه منظر إلى ذلك فالتتاريخ قيمة الكلام الذي قال منظر إلى ما اترضتك على كلامه والله يؤذرنا بس أعظم الأشياء على فهم كلام الغلامات وضبطه وحتى أن الله يفتح العبد يجي فسم الظلم في أهل ذلك ومعرفة قدره ومعرفته لما تقرأ فلا بإنسان متشف أنه آدم تعرف عدده وتفعل وتصبح ذهنك شيء ينمغي أن ينحفر لكن لكما لا ينتشف لأن الشباب قعد بطالب علم بكبر بصدر يمكن أن يمكنه من فهم العبد. ولا يستطيع أن يفهم إن إلا بهذا الشعور وهو معرفة قدر العلماء خاصة لأنها صلى الله عليه وسلم والأموات الذين مضت كتبهم على قروم وجدت إشهامة العلماء وإنة الشأن فهؤلاء ليسوا من أسولهم أن الشعور الثاني وهو شعور الاشتقى وهذا الشعور يكون مقصودا يكون لا شعورين يترضى في الأنسان وقد يكون الشخص حديثها في الهتزام يتعود على مقدة الغير فإذا جاد في مدية العلم يستطيع أن ينقب بالكتاب ويستطيع أن ينقب من يسمى الحديث ويستطيع أن يجب ويتعلم الشهر والشهرين ولم, ولم يفكر في اليوم من الأيام بحق صاحب الكتاب أليس وبحق الشيخ وهذا من الخضران أنه لما لا أضرهم الله والله لا يأعبهم إعراض الناس عنه أنه لما في جنة من الهلم في أنس الله جل جلال لأن الإخلاف في الإنسان غير الله لا يفكرون في أحد الله من خلط أحد الله نزك في أحده لكن إذا كان من الشخص هذا الشعور وهو أنه يشد أن فلان كثير الخطأ كثير الغنب وأنه مجد وأنه مأمن ويشد في هذا الشعور يشد في كل نجس أم يدي العفر أو يدي الجنب ولذلك لا يعرف قدر أحمد إن؟ بعد أنه لأنه, لأنه مجدع قدر نفسه أفضل لأنه لا يمكن أن يعرف الفضل في أحده فمن هرغب نفسه عرضا قد اوهنا فليلالك احضر طالبنا وعلى الطالب عندهم عن أن يفتق الله الزيت وأن يعلم كل مفألة يذكرها عالم أو إمام الحجمة السبب أو العلم ومما النظر مما ظرفوا بالألم والشيء اللهم بعلم كل مفألة يذكرها لدليلها فليعلم أن الله سبحانه وتعالى رفع عدم رجلته بها مدينة ونحفظ أهل عندهم وكل مفألة تعلمها من كتب العلماء وكل حديث مقائه لدواميل سنة أن نحفف شقوق أهل علم الذين نقضوا منها علينا. وأن نعلم أن الله يبارس للأبد بفضله ثم بطاعتها فمن كان أتقى من الله وأكثر طاعة من الله بولك له في عمليه وكان كل من كل شيء من الطاعة تفهم وتداوم عليه لما أذن الوعد المداومة عليه حالك اليوم أفضل من حال كريم لأن كل يوم يمضي عليك الأنفيا لإفضاع الهبارة الأكثر وتوصع درجة في أكثر ولذلك العالم الذي يتعلم الإلم فينكر عشر صنين وهو يعلم الإلم منذبته في العاشر ليست كمنذبته في التاسعة وفي التاسعة لسفة الثانية لأن الله تعالى لكل شيء قدره فسيرفر الله بكرة ويعض المؤثره ويحسن عاقبته في قدر ما أصابه من الخير استقل الله واستكفر فإذا ستك هذا أنا أرى أن يجيد أقرأ العلمة وأنا ناقض وأصبحت مشهوم من معرفة قدر الغنماء ومنذلة الغنماء ما أستطيع أن أسهلوا أهل الخضائف والله لن تفعل شيئاً وأنت في طارق العلم إلا وسيقرر الله قل لا تقررني وأعرف من دعاق الله العلم من كان وليها بجلاسي للأدب مع السلس رحمه الله صليق الإنسان عليه حتى كان عظم ينسد بعد لأنه صلى الله عليه وسلم والعافية بلغ به أنه تخضط وذهد إلى قبله فجلس بينهم يريد أن يقول لهم لا تأخذوا من أي آل لا تأخذوا إلا من كتاب السنة مباشرة مباشرة لا يحتاجون لا إلى كتب تسهيل ولا إلى كتب ترق ولا إلى حساب جل تقرأوا قرأتهم لا يحتاج إلى أن يتفعونها والله يقول لعلمه الذين يتم بضونه منهم ما قال كله فإذا بيقل بعمل كتاب السنة مباشرة ما تفتابيني كلام معروف والنصوص وارحة كتاب الله سنة مباشرة فإذا بيه من الأيام يأتي في نسألة ويسهن في حديث الناس إيه والله بيقل افتقى فلما فرغ من المثل عارضه الظالب من القولان فألحى عليه فراجع فقام إليه وضربه وضربه ررد الشيخ العالمين وقال أنت بقال كتاب السنة ما الشفاء الذي كان به السنة سعاده الله عز وجلّه ولقم على رجل أمام الله من تأدّدنا علمائه ومع النشائحه وحدّدنا مصرّة المحلّا نقول المغالقة والعروب ويحتى الركب ويحتى الأيدي ولا نقول بالجفاء ما نقول بالجفاء الشخصي الذي في الإنت لا يحقر حرم الكتاب الذي يقرأ ولا يعد قدر من يقرأ لهم ولا يكون إله الشعور لمنزلته ومكانته وترديد الله عز وجلّه بينك إفراطك أسود إذن السراط المستقيم سراط الذين أنهمت عليها مقام الإنهام الذي هو الوصفية ولذلك كان يقول في المثل من جاء ناقضة رجع شاقض من جاء ناقضة رجع شاقضة تأتي من نفسها من تلك انفقد فرجع شاقض تفضل رؤك على شيء وإذا بك تكرم أنوار العلم وأنوار الكتاب السنة فيهج فلا يجب فلابدل إنسان الوصفية الوصفية في الوصفية لا يعني هذا سكوثا عن الأخطاء نحن الآن مرحبا نسأل أقول هذه المسألة اختارها مصنف ودليل كذا وكذا وهناك خلسان ودليل كذا وكذا ما ضرر مصنف محمد الله يرين قسما قبل هذا ولربما قولي أنا الذي اخترته خطط الله ما أحبه إنك ميئة وإنه ميئة إنا يوم قيامة يا رب كنت هذه قصومة التي يخص فيها الله عز وجل الحق والخير المقصود انه منبغي كذلك لكن لا يعني هذا السكوت ان خطا ما ذكر هو باطل يعني العلماء الان قضهت الحنفيه رحمه الله قض دائر طبعا هي تقول ولا يجوز هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله يجوز لان الله تعالى قال ما قام وخاله الشافعي كتاب الله انك اقمت الدين الله فنحن نزيد نريد فضل الحق الذي أمر الله عز وجل بحره ونريد العدن الذي قام عليه السماوات خذ الحق بدليل وترك الراغم وضيّل مبارا ونقصة إذا كان مما تستميله النصوص أقول لكم أماما ما تأتيك جرى الناس وراقك وتشعره لأنك وحدك إمام أهل السلام هذا ماهج مطيش لا لله ولا لرسوله ولا لأذن تنسمه ولا لأذن تقرأ لكتبي وإذا بيأقول كل من عدائي وأنا وحدي الذي يعني من كثالي السنة ما أنا صحي ما هل وجدت الإمام المعلمين في الثلاث يقول فقط الحق معين أني إنما كانوا يختلفون كما بيحبتك الإسلام فيني أصطحابهم الثلاثوا وتناظوا وتترحموا برهم على باب وتربوا برهم على باب فناس بذلك نكون من ذلك الشعور بقربتنا وهذه عائدة سار إليها ثلاث من أمام سار من أمام مغرم. لا حنثنى ذكرنا العدد لا إفراغ ولا إفراغ ولذلك يقول عبد العلماء رحمه الله أفضل ما يكون على الإنسان الأدينة ولذلك يقول تعالى غير المغضوذ عليهم ولا الضالين وجعنا وليا الغضب على من أهان الأنبياء وهم يهود كانوا يؤذون الأنبياء وامتخصوهم وجعنا الغضب على مقام النقل وجعنا الضلال في مقام الغلوب فنحن نريد في آل دين اصطراط المستقيم الذي لا غضب فيه اشتقال الأعمالين الذين هم رفت ولا ظلال فيه بالغلو فيهم بحيث يحفظ نفسه من شكاب الله وسنة النهو صلى الله عليه وسلم تشرح أماره وتبدأ وتتبدأ أمام الظلمان وإلى بالشخص ينفيه ويقول قول شيخي كل ما خالق قول شيخي إما منسوق وإما معول وإما كلا مصفا ما أدى الله عنه إلا كتاب فالنريض الهجل الذي قام عليه السماء في مع الأدب معهم علم وشغل الشفوط من عمر وخطاب رضي الله عنه ما الذي ذكره رضي الله عنه اختلفه في اليده قال أدو ذكر والله لا أقاتل من منحرق دينا الصلاة والذكاة وإنها مقرنة ومن ستادنا جاء عمر وقال له بالنصر فصحيح الذي سمعناه هنا وهو انه الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتلون تشهدون ان لا اله الا الله وقد سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نرجو عن نقاتل من الناس حتى لا اله الا الله الحديث طيب لما خرجنا نفس ودم على خناف بكر يقول له قاتلنا من فرق بين صلاته والزكاه وانها نقرنها في كتاب الله طيب هل جاء الامر منهم خارج كتاب الله وإنما قال عمر لأبا بكى يا أبا بكى فخالف السنة أنا صاحب السنة هذا الذي من عليه أنه متى ما أوسع قال عمر رضي الله عنه بعد ذهاب هذا ما هو إله رأيت الله يسرع شرح صدر أبي بكى فعلمت أنه شرح. هل فيه بريد؟ قد صدر أبا بكى وهذا يذكر بعرآن أنه رحيث العليس عنه إلتتام الأدب فحمر رضي الله عنه منظر أن أبا بكى أعلى منه وأن أبا أبا بكى الله عنه أثقى لله منه وأن عذابك رضي الله عن أعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رأيت الله عن ما له من الله نزيه وأن الله تجيب أن يتحق عليها علي. هكذا نفهم عن الإنسان آل معروف بإتباع من دوارين السلام وإحنا الله وتما يحرف على الكتابس وتعرف هذا من خلاله تتبر أقواله وأدلةه وحجده تأتي من الله الشخص والحق ما لما تظهر لك غلالة في نفسك وارحة لديها على أصول صحيحة لأني إذا لا بد من المسلم هذا المنهج وصير منه صلى الله عليه ورحمه أن يضوقنا حكاها وأن يدعنا هذا من الخبّة شادعة المنهج على المنافر ما هو لدن إلا من أسعه وخذ منك ليعصينا من الضلل وأن